أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره العلى قال تعالى اَللَّهُ عَلَا وَمَكَّنَ وَقَالَ التَّعَالَى اَللَّهُ يُسَبِّحُ نَزَهَ اسْمُ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ رَبِّكَ أَمَجِيسَ رَبِّكَ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنْزَلٌ طَيِّبٌ وَهِيَ الْقَوَاعِدُ كَنَزَهَ وَلِيَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي آلَهُ خَلَقَ مخلوقات mid walba هو ugu awoon yahay ee kan la jinsigaa uu yahay ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala u dhameystiray oo midna maagu sa ka dhigin mid ka kale la mid tahay midkan isqaan san weey raga wakas ku waxay ka koobanyeen bini'aadamku deraga dumar waxay ka koobanyeen geela areega looga waraabaha مخلوق والبقه قدري مقادير تقول لك المي فهذا حدنا الهي سبحانه وتعالى مخلوقا كهنونيي او كل قاجي دي يسيح حتى وحي أن عقل قرهين وحيا كل من يأنيا ويقرنين وحولو هذا القيادة يكب اختير الهي سبحانه وتعالى تصي معنا ياما مخلوق والبقه وحي الهي سبحانه سبحانه وتعالى ugu tala galay ee masalixii isaa ku noolan laha moob rabbi subhanahu wa ta'ala ku hanuuniyay oo wey ee rabbi subhanahu wa ta'ala ku duway waladi alihi naza qaddaral maqadir ilahi subhanahu wa ta'ala wahuwal ba qadaray fahada hadana makhluq أخرج السوبيحي المرعى ضاق فجعله ضاق مركو قيّنا كد بحولاه كد غثاء بربربولاه كد واحد ضاق قادو يغصه أحوا أمدو ضاق يمرعيه عجرك مركو ورأها إلهي جل سبحانه وتعالى بدله وكد غثاء قشن يوحربربولاه وحوا أمدو سنقرؤها قرآن كم قو آخرنا إن النبي له محمد فلا تنسى الله وإمايسد إلا ما شاء الله وإلهي وحده نموذج aw wa halana saxayay culimadu dhahen wixii deeyalahay uu rabo inuu nasaxo wa diilahi weesaa laakiin illahi meysa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam waxana ma qori jirin waxana ma akhrin jirin aadana kitaabka inta leeg wuxuu isna ilahi baana subhanahu wa ta'ala ee qalbigisa ku qoray oo uu u yaqaano innahu ilahi يعلم وجه yahai aljahra wa khar lo sameeyo ama loogu hadlo wama yaqfa iyo waxa qarsoon ba wanu yassiruka li yusra shariicada marka hore qooday wadifay aljannada ayaan ku fadiintii diimaha marka hore ugu foday baan hadana ku sefodayna adii umadaada wa alayhi subhanahu wa ta'ala wanu yassiruka حضنا إلهي سبحانه وتعالى بسيف ذيب، فذكر ذاتك واني أو وعدي إن فعلت هضاي أنفعي سأل ذكرى أما ما نفعتي كرها الروح أنفعي من الكثير حلق قطاع دعاءات ذاتك لوانيه روح دوانيه دي بعشر مين هي خيرك هي حقي هي دينتي هي علمجي ده هل الدون إن الروح دينتو أنفعي فذكر واني وخاير kaye diin ta u sheeg in nafacad man nafate ilaato haywanadu an facyiso raba oo diyar kowaha sayid dakaroo waxa waantoo meeyo waxa u sheegad u sheegto qaadanaya man ruuhay qasha ilaay ka absanay oo xaqi iyo diinti iyo wixii loo sheegay waxba ina u oo ka dheelanaya al shaqaa ka ayaanka dalan soo yasla galaya ثم أنتوا جاليك دبلا يموت فيها نار تندح ولا يحيمن النار من النار لمن ينفث كبر حي سد النار وما تعلو ضبع يقود حجرا ضبع كان أنت دواعي لقدر قي قل أفلحه قل حقي باني من تزك الروح إستهيرة أو ذنوب تسكت ظهيرة أو أخلاق خن سكت ظهيرة أو إله سبحانه وتعالى كحرمة روح سليباني أو خلي ووحي الجعلة فلاح وحوى يوروح الجنة ده ناقلا نعرفنا كبت بهذا قول إلهي سبحانه وتعالى هاي ناقلة جدات كاش قذف لها من روح تزكى استهرا نفتي سذنوبك هي وحي حمايرا كان ضيفي يوم مايرق أولي ما دواحي نفط طهير لها وذكرى حوصي اسمه ربي ربي جماعي عصافر روح أنت إلهي حوصي وإلهي كلام كيس آخرني وتصبها هذه التحميد داخلني روح ويه روح الليباني حدناتك كريم علي بل توثيرون إن استيرتان تاسك تا الله في توثيرون وحد ضرن إنسان الحياة الدنيا نرشة دمك أي ضرن إنسان راعي راع إنسان ووجه إلهي دمجه إن كرم إلهه إن قدره إلهه ما ضرن إنسان وحد آخر مرة, مرة, مرة inna hada sidan oo aha bal tu tiruna hayatidni awla akharatu khayru wa abqa in hada kaasi la fi suhufi lila kutubtu wa ku sunaw kitab kana sida hada uu ilahi subhanahu wa ta'ala inagu sheegay oo aha dadku inay adunyada dooranayaan badan kood aakharna ay ka tagayaan aakhara iyadoo khayr la suuratul ghashiyah iyaduna wa suratul makiyah hal ataka maku yimid baalay subhanahu wa ta'ala hadithul ghashiyah qiyamah warkaad ghashiyah wa maramiyah qiyamah kamidaho waxaa loo yiri adunkan dhan ayay kulli dabawlaysaa wujuhun wa kan warkaadi ya hadithkeedii wujuhun wajialo yawma idan malinka khaashatn way dulaysan tahay aamilatun wa amal falaisaa an-naartu way ku galgalanaysa ku rafanaysa naasawa wana ama aseri inta qaydadaas ku xusan aan uun falka naadawnaartii silsiladii yaa caabki iyo wixii naarta dhaxeedii ruux Ilaahay nafti way ku jirtaa ayuu rafanay oo galgalanaya oo shaqo badan sameynaya oo wakaas qayb haserinta kamidana waa adoonkan ay dhahaano dawa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan rumaysnayn wa kan soo may inaka ka dhax roo adunkan way amal fala naasiba wariiba amal ka isameeyaan ku dhimooda oo sida waxa ku fasiree Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo wuxuu arkay in raahiib aha oo nasraani aha oo sawmaadiis ku jiray markaas حامية حامية كرل تسقى والغور عين من عين إل حجت آنية كرل ليس لهم ومسقنان دعام عنطه إلا من ضريح موي جئت كقذحة ها قلنتوا استهجية قلنتوا أنكر وسن وجد ينكر وسرب حين الضريح عليها قذحة مويين وأحكلوا عنطها مري ولا يسمحانه تعالى لا يسمينه ضريح موي ولا يغنيه روحك كم من جوع قاجو الدن كده واحد عنين وكاسو وعاد قطع عيلة يساو النفط كوجير تو كل نوش هاي وعن تدي قا جدنا لا يسمينه معية جيت كاضري على ره روح عنى ولا يغني كمدة ومن جوع قا جد وجودن وديار يوما إذا ما أنت النعمة لا ينفع بسم الله هلا تك حديث الغش وكقيامة ذو اركادي أهل النار كويله نقص وراح يرجعنه لسعيها عمل كيدي الدون كيسا ميسا في راضي راضي قطايب في جنة بكسوين جنة دخيات جنة عالية تنسى الرئيس لا تسمعوا مغل مايس فيها جنة دخيات لاقية واحد هذا الحن هذا البادلة، هذا الفائدة ولا يقول مغلم مايسا فيها جنة دخياتها عين الجارية السعونيس فيها جنة دخياتها سرور سريره مرفوعة سكرية وأكواب خوب موضوعة للإقديم لا سوق غلم هي لا سوق عريس ما هي ومال والبساص يسغيال وانا مارق بها بركم مسففه للصفي ديارها سوق صفن وزرابيو فرشام مبخوثه ومال والبساع غغلن ذرابي غغل مبخوثه صار له ينظرون دتكمين الى الهي كوغرن كيف خلق سله ابو جيل ده شيء عجيب ولله سبحانه وتعالى شره القادر منك الله ورنا كأن ببحنا الجيل إلى السماء إلى دول كافرين وإلهي كون جارنا أساس وده يجرب فلا ينظرون مين ينفرين دتكم وإنا كعب رقائنو إلهي كون جارنا إله كيف الساق ورق الله وإلى السماء السماء مين ينفرين كيف السر رفعت كرله وقى وإلى الجبال بورها مين كيف السر نصبت له تاج تاج وإلى الأرض دول كمين كيف السر صدق حد فذكر دت كواني إلهي كلام كيسة قضي والله سبحانه وتعالى داتك كلامك الهي القرانك كود الاخري وان واخره حسوس انما انت ادو واني يوم مذكر وانيه ان بات وحكلو الهي كو واجب او دشا كا سانم له مذكر وخاتاي ميد عليهم دشوا بمساعده من ايمانك قلبك او غلين كرو ميد كو قصبيه سبحانه وتعالى إلا من تولى لكن من تولى روحي سيجت وحي واندي كجهس الاهي كجهس وتعالى طاعا ربك جهس وكفروا كفريا فيعذبه الله الهي بعذابي هل عذابا عذاب ويد ان الينا حقا نغ انبو اياهم نقاد كودا ددكه او دوني روح حنقو اما صالح اما خير حنقو اما شر الهي وحي سبحانه ميلك ادمهيه ان الينا اياهم حقا نغ انبو روحو سو نقمي ادون كنت دوني دوني إلهي بهورتي ساليس وقتي على وضد من أيام إلهي بهلوورتي ثمن إن علينا حاج. ثم إن علينا وحاذش نذاح سبعهم مركين نص ونقطان إن الروح والبلاغ سابت وتعالى والفجر ولا يالن عشر الفجر يذنوا سورة مكيها والفجر فجر كم كلارت ولا يالن عشر طوانة وطوانك خير كبدانة بشاد الحجر له وجه الرأي كلارت walwatri fasara badan aadi aadi aad badan ba shafci walwatri lagu fasiray oo waxa kamidaha wa shafci makhluuqan ku dhaartay walwatri khaliq makhluuqan dhan kulli wa shafci way waxaan shafci ahayn mar ilaahina wa kaliyhi وح wa ta'ala anta khaliq dhan e ilaahi al-aboreena wa shafci Vähän kaukana, mutta se on hyvin hyvä. Se on hyvin hyvä. Se والليلة هابين كن قلار إذا يسر مركو هابين كصعود هل في ذلك ذلك كاد نحيي سميه وحى إلهي كصورة لارتي قصموا من الذي الحج نروح عقل وصاحبه نروح عقل قلار قل إلهي سبحانه وتعالى مرك وحى وشاجي وقطعين ووح نبه هيها يعرونها مية ولهي وحى عن كصورة لارتي مية وحى لو قلارته نروح عقل وصاحبه هل في ذلك كاد نحيي سميه اللقصورة لارتي واللي والفجر واليال عشر والشفع والوات واللي يسر هل في ذلك كه لو سو دارت ما يي دحيس قاسم دار دار نوغي هيلدي خين روح عقل صاحبك الم ترى ميادن اوغين بعاد غير عاد عاد كي اراما عاد كلافته ود ويرم عاد العماد وصاحبك انت وحضسيت وطن حتونه ميل جبال بيوتا فاره بكل ريع اي وكرسولك ود كسول ميل والبر waakaano ugu fasayda til imaad dhardheerka uu saahiibkaayo aad dad waayeen biha ama koowda ismaha uu saahiibka allaati aadki lamii xulqaan la awoorin mislaha iyo oo kale fil bilad xag dhardheer xag tirada xag cimriga الصخرة دغه خي في الوادي ماشي دګان با القرى له ومال و مال مدينه ود هو شاميه مدينه ود بورها قوراي بور هي ان دګيبودو دخانت قورن با ګريا کا سميس و ثمود ميا د نوو انسو الها کو سمي في الوادي في وادي القرى ماشي له و وفرعون سويلاه يقسم بهذا لقوم فرعون كذي لا وتد أيضا فهو صاحب إن هذا أيضا ما أوتر بضن أيوه هاوي وبغرتويس حوجي وهكلا الله وفصل وفرعون ذي لا وتد صاحب أفر قري قادتك أول الله هاي يا جمعة كجح أيوه هاوي وتد كنا واقاو هذا هرج الوات كي وتد لهاوي آه أيضا ما ذي ترى بضناء وبغرتويس حوجيني أما قريه وذاك كفغين جرى ويه كخير جرى الذين اسكدر عاديه ثمود يفرعون في البلاد الدويده ادونك بي كو كبرنا كو قوقن ف اكثروا وي بدين فيها الدويده دخهد الفساد المعاصي كو بدين فسب بو عليهم د شود ربك ربغا عذاب عذاب كلا sida biyo lagu shubay baa cadab aad u taraban baa lagu caday waalay 3 qolof fasab baa u shubay alehim bi shaada rabbuka sawda alab أو إلى عشناه، أو الله الصعودا، وحاقوا كل عينه، كمل في بروحه عاصم. إن كان مغرى أو أركى أو فعمل إنسان, إنسان إذا مبتله مرقوا إمتحانه، ربه يحبجي فأكرمه أو كرامي، ونعمة أو نعمي، فيقوله ربك ربك ilaahi wa aj'al hayo wa ay karamayay waxa suuseeyo ilaan hadii lagu siyo waxa rabta maal hadii lagu siyo waa imtixaan banaa shukri di inaad ka firdo ilaahi ku ilow faqri hadii lagu u imtixaan oo lagu wiro waa imtixaan aad sabirta iyo inaad ka firdo marka ala subhanahu wa وَنَعَمَهُ ونعمه يو مال سي يقول وحده ربي اكرمه وفان يا الهي واكرمي الهي واجعلني وما اذا بتلام مركم امتحان فقدره وكلي عليه دشيسه رزق رزقيس مركم كيراي فقير كدغو فيقول وحده هيا او ruuh faqeer laga dhigo ilaahay u yahaynaayo nucubiyay sidaas ma aha bal iska dhaafinaysaa tahay laa tokmunaliya tiima agonta ma karamaysaa wa alayhi subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala xaraa umasi jacay faqeer ruuh u gooma dhigo nucubiyay ee ruuh la nucubiyay ayaa la seenaya xoolaha rabada ruuh ilaahay walla tokremoona makaramaysan ala tiima agoon wala tahaduna kuma boorsan ala dadka dadka kuma boorsan marka dadka inada noqonin baal agon, agoon ta ad iyo adag oo dadkana atala waran roona agoon ku ku loon ku وتأكلون أهل عنتان التراث البحر الك أكل عنتانو لمن درن قبلها القديسان داد كم سا كون عروط يرير حتى ويله يرمينا وحبا سنجر هذا وحاج جرولي دادس كان هو إسلام شجعناه قبلها عن قدر البحر أو وحبا سن وتأكلون التراث أهل عنتان أكل عنتانو لمن سأدي عود درن ayaad dhalka oo cuntana wa tixboonaal maalaba jicishin xubban jicaylo jaman badan si aad u badan badhoolaha u jicishin kala waxa haaqiqa oo haqa ila dukati alard dulki marke la burburay dak kan dak kan burburin marka dulkan la baabiyo gabiham wajaawi ma darabuka rabbiga iyo yad tixgariin in waan tomayo ala insaanu insaanki waana sideeb ay ilahu ugu sugnato xidiga rawaanow maanta ma weenada waxba tartaa waqtigii la soo dhaaf waqtiga ay tarto inaas waansato oo macaasa ka soo laabato wajaa rabbuka wima dawal malakun ayima dan safsan safsan yawsafsaf ilahi wa aiman ayad kala hukamay malaaikatiba aiman ayso dhulka soo dagay wajay ayo ma idan bijahannama laa ilaima daw jahannamo naar taraloh ba la keenaya dadka hordow oo laga ceelinayo oo si rasuulka nushay وحاويه وقال لي حقيقة يا لبتو يوم ما إذا ما لين كي يتذكروا إنه ونتو يا الإنسان وأن له الذكرى سو أنا وقصبنا تو أنا ما أنت مجترتو يقولوا إنسان كعاسقها إلهي أدونك المركوبي الجوي أن كعب سن وحولها يا ليتني شلا يتذايذ قدمت لحياتي أنت النوران محاو حسور مرسوم مركان النوران أدونك الجوي محان ما أنت وحويه وعذابك يقبل بادي وسهر مرسوم إلهي <سؤال> وحي سبحانه وتعالى في يومئذ مالك لا يعذب معاذابه عذابه إلهي كيس أحد أحدنا ولا يوثق محره وثاقه إلهي حرج سوقك لأحد سو إلهي وهو عذاب وحر وحر مر سو إلهي وهو حرج وحر وحر مر يا أيتها النفس روحي ممنكاوي يا أيتها النفس نقتني علم دم ان تحسلون اي نقو إلى ربك ربك حجز راضي رالي مرضي لا رالي ساسو إلهي سبحانه وتعالى كي أدونك مرجو أن كان إله الشيء جا ينقونه وسعودي أركروه صاحب ثمره تقيها نعابس ما أنت مجدفته عبسم ما عب هاي ملاعين باوي ما أنا سمرقور ده ما أنا يا مركا على قصوبه أو كل هاي سأل لا تخاف ولا تحزنوا ربك ربك اللي اللي اللي جنتي جنتي جنتي يا إيتها النفس النفطني المطمئن تحصلوني في عباد الله ضمذا رح تدخل وادخلي الجنة جنة رح تدخل لا وقسمه سورة البلد و مكة يدنا لا اقسم وان دارن بهذا البلد مكة تنى مكة وانت اودغنا ابو اليد خلن وا بهذا البلد عقله قفس وانته خلن حلال بو القتال ان يداغال كريد بهذا البلد ان مگادان كو دغالانتو قوبنند لودا لو قفسل بو واريدن بان كو دارتي ادمي و ما ورهد و خو دلهي او دن ساسا وعك الله القفص وهو ولد مت كوحد لليهوان ولد كهان وحد لهم كان مدارسها تضع فصل على القفص أنت سأقول لارتجي وابتي وحوي لقد خلقنا والله لقد خلقنا وان ابو في ريب دبات دب دبات في لكن kene kabe taasay maserento rajjaana في badanyii fi kabeed dibaad mukabad ku dhajira waxaanu sanaya wa murgoonaya wa oomaya wa gaajoonaya wa كل oo qowobaya faqriba ku dhacay waana ku dhayay diba ku dhacay ka kala adunkan ruux aad ka raadiyo raaxo iyo dib la wajanna tur kaafira dun kan wa habsi adu ku jiraw adunyaa seenin mu'min mukhaawad tan ta ku dhax jirta rafaad iyo wareen kulayn dib meesha lagu naso oo لقد خلقنا والله قد خرقنا الانسان وان امر في كبدن دب انه كل حجران او ابو حر اي احسب ما ومرينيا يقدر الانسان اودين او كرين عليه دوش ساحد روحنا يقولوا وحده يا اهلكت وان بخي ما لان لبده خوله تربد خوله بدن بخي اي احسب ما ومرينيا يره ان سنر كان حد انفصلين طبهان دين ااد خوك بدناه او قال ابو المشدي الذي جرى ابن ابي كلد بادن كسودق kanaan horeen ku soo maray oo yiri markii ilaahay oo malaa'iinta yiri ee aleha 19 ana aad doonay tan ku firaana idinku inta kale iga filaad inkasta oo xoog waxa uu ka qaba harag inta ku istaagay waxa ay mahsulin aya wuxuu ala wanimada nabiga sallallahu alayhi wa sallam dadka dadka rasuulka caadu dhig ala subhanahu wa ta'ala kaasa sabbtu isaga baa noqotay wa aan way ay xasabu ma waxuuma والسأنه ميأنا عارب وشفتين هذا هذا الكل قد جاء كوار وح حاجة حروب جاعية وما واحد كوب طري ماي والسأنه وشفتين لا هذا بشادي ليه قوي تذكر يا الكوف ساقوب بنانا في رمضان وهديناهم ميأنا نتسين عند الدين لبادي وضدو وضادي نار تمينا كرسينا ثانة مرثانا كبقديم أنت إلهي إلهي أو إلهي الله جعلنا يخورها إلهي دجال كيس كوب بحناي أو إسكبرناي ما الكيس كوكو رجال وحوق فلقت حمل بورتك جد بول العقبات هو دل عد أضج بولا يوجد بكل فلق تحمى مقرأ نفع العقبات دل عد وما أدراك محاكة اسمها العقبات دل عد هذا اللي هو شيء محاكة محاكة أو بيس وافق الرقاب نفط إلا نيوحى إلهي اللي يقول له هذا هو نباو آدي آد بعون نعفت وحى النفط يسكو أضج إلهي اللي يقول له هذا مصمعية وقاله إليه سبحانه وتعالى أنتوا يسكبريني فلق تحمى مقرأ دا اس او كغودبا العقبتا دلعد وما ادراك ما حكوا شمال عقبته وهي تايوافق رقوه قور لخري او اطعام عن طلب ذي ويد دلعدا في يوم مال ذي مالن كاس ودي مسقوا غاجا او صاحب يتيما او موسي عن طلب ذا مقربه او قرابه أو صاحب قرابه الله او مسكينا موسي رحمه مسكين ذا مترو دلدع فارق كل تاج ميسى وتصوّف ورسان ما كانش نقول كله عيسى منو ودايكم بذو بذة مسكين وحالاً درت تعرض كله عي موسى وآل إسماعيل وتعالى أو ثم كان من نقض واحد صعدت صميس عدون إلهي الرميسين إلهي وحكا قبله ثم كان منغض. من نقض من الذين قوي مكمل عمل إلهي الرمي وتواسو دردارمي بالصبر الصبر سدد الدارمي وتواسو سدد إلهي روميايا هدانا صبر قيس بدر دارنا يع صدر دا من حاريس ضر كمومينته عساس على جرب عوج يع صبر كوي قدر دار دارنا تال نفطه صبر كناو دردارن قدر كصبر تغير يع نضد دارن دار إن الحاريس ضد دارن تال هو وترحيمكم من فراد يرحكمكم من في السما أن سلنا حاريسنا إلهي سبحانه وتعالى إن حاريسن كله لينا حورا إن الله حاريس بن يام كأنه حارس حيوان كلايك قوة سفاذل كتاب woga cena iyo midigta qiyaamad wa leedina ka faru koo هم biyaatina aayadahana ku kufriye humu yow asxaal mashamat wa النار bidixda kitaabkooda laga seenay alehimu haddushu an naru naru musada lagu daboorey naarta saena uga soo bixin qaaca iyo karka iyo waxa dawalba afka laga saaray halkaasay ku hurayaan ay ila talaa amaku qorada raaco markay sa u dhacdo isagu noqo soo iftiimayo ila maalinka miyuu ifeyaa qoraha joogta kal iyada ka iftiwayd hadda ta kala barka joogma ifsayo markay sa u dhacdo raaciya iftiinka xagga isaga ku raaciyo mar gaabo ka والقمر إذا جلّه مركو قرّار و والشمس والضحا والشمس بان كلّها رطّي والضحاها افتين كات والقمر الضيح إذا جلّه مركو قرّار ذراع والنّهار مال إن كلّه بس إذا ضي أضي مركو ضوار آه افتين قريو ماذا يجيب قرينا يه وافتيم يه والنّهار إذا جلّه waa leeyli habeenkan ku dhaasay ila aqshaha marku isaguna qoraha dabo haye marku yen qoraha may jireys saaqo fasaa oo go's saxaysan buu yimno kadiir wayn damirka loo iliyo qoraxdi ilaa yada laga soo والنفط النفط ما نقوله وما سواه ومن الله سواه السماء إلهي النفط صار السماء وحاء أيه يستطعون ينسي مركو النفط السماء وإن بهادي يدجيه هادي يلقاه هادي يقامه هادي يبشمه هادي يوحوا الباقي ويا فجورها شركادي وتقواها يا خيرك إلهي وحوا البقس يساق حاجة متاجنة ساحوله إلهي سبحانه وتعالى حقوق العدي لودي و ودني خيقي تشرك لوكل عديتي جندتي نارد اصل بالله انه صد الكتابه ربني وسدي حقي يا بادكنو كل عدي فألهمها النفط و إلهي السمى وهو عدي فجورها شرك دي وطقوها خير كادي وحي فاجر نماءها اشرها يا وحي خيرها وتقواها إلهي دوانها لواد و إلهي وعدي لوادي ودا لوكل عدي intaas samku daartay jawaabti qad xaqiiqay waxa xaq xaq ah oo dhab ah aflaha iyo liwaani man zakaa nafta la simay ila dhameey siray ruuxa tahiraa ruuxa nafta ah tahiraa oo dunuubta kamayra oo fudaydiya oo ilaahi hortaga oo qabriga gala isagu nadiifaha oo dambi nadiif ka aha wa sham zaka sabello waxa soo ra jawbti waxay noqoto waxa la rabo in la weyneeyo oo loogu baraarugo qadaf la xaman zaka nifta ruu dhaytaay liba waxa ka haa khasari mid daar ruu nifta haq ruu nifta si liiday dasiiska dawaha liitaal dhaho hoos la galiyo oo saarisa qari دسي يروح اللي تكر نجيب يروحها إلى عاص ونفطه وضدي لو الله ضدي وضد لو كر عدتي الشرق كمري شيشيدان كمري، وقد خاب وحال خسارة وحاح هو يهلا كل عايو خسارة مروح دسهها نفطه هوس ديهم نفطه روح حقروا كذابت وين ثمود فيير ثيمود بتقوها بساعات طغيانها كبير كده يقوقادي ضد آدي آدي آد كبير بلن بها يعني كبير كدرتي كي يد وقت قريبي بينين ان بعاثه وسدغدا وبخى اشقها تي وايان درايو فقال اللهم حكو رسول الله او النبي الله صالح رسول كان ناقه تخلروا ناقه الره اش الله اله داي اش الله اله كدكتوناد او حدبين وسقيها بيهيدنا وداي بيهنا اسكداي هذا فدم دم على أبو كلب ما يستري عليهم دشوا ضربهم بدم بهم بسافر دم بهم فسواه وكئكي فدم دم إلهي وها فدم دم وها عليهم دشوا ضربهم بدم بهم بسافر دم بهم وها لاجيوا فسواه على بكوئكي المير لجمتك ولا يخافك عب مع عبسان عقبها أربتالي الضميمة شهد هذا دع دونكن روح ربك قصة ما عصب صناءس مركس عمانك وقطض ماين إلهي وكعب صناءة وكعب صناءيني أشجك تا وإلهي محدت قوهات أو بابيس أو مددن أو ماش إلا قد بيجماد والليل إذا ياقش إذا ياقش مركم مالن كدباب ولا مدري ويسقط دبالة و إذا تجل مركي أفتن وما عليه يبان كنقول دار تخلق الرب كأيؤول أن ترد إن صعيكم جواب هذا لا شطها بين Adam كهذا ته عمل كنه كلفوجا ولي إن صعيكم عملكن كنه شطها وكلا تكسين آدي آدي آدي وكلفوجا عماشة ثمانين سانو روح النار عمل النار تثمانين عم روح هنا عمل ك الجنة روح شيطان بوصلة علايو محمد صلى الله عليه وسلم نرفتي سهودا ذي هو الرائعونا إلى كتابك يسوي الرع سوا مكلفه وقواس والليل يبان كله أرتهاينك إذا يغشا مركو ضبوله مالك والنهار يبان كله أرت إذا تجل مركه إفتين وما عليه يبان كله خلق الذكر أبوري اللوات كي يولد ثعل الدجوت كإن سعيكم لشطها فما من روث أعطى مالك إليه سيحكم به واتقاه إليه كعبسات عرض إليه إسكيلاني ويقول رب فريع أنك التغيير ويقول رب كرى على الأمن وكعتققه وصدق بالحسنة الرمائية جنّده وصدق رمائية بالحسنة أبال مرين وصدق رمائية بالحسنة خلفك ويقول بأحد من الهي السيني انتازوا على القفة الصعية فى السرق البضان فأما من رؤية عضب يقول الهي سيواتقى الهي وصدق بالحسنة أبال مرينه السيني أبال مريني رمائي waxaa u bixay wax ka qharbay ilaahay inuu ugu beddelay ruux fasan iyo siru ruuxa waxaan u faaneena liliga salaadada jannada ruuxa ilaahay wuxuu si wax ka bixay oo ilaahay ka إلهي wuxuu seero rii la baqeyn إلهي taqnaa ilaahi iska deeqtooni si uu u maray inuu ilaahi u baahnaayo wa kazaab bil husna wa inta an taahara kusoo maray wuxuu beeni abaal mark wuxuu beeni in wixii haduu bixiyo wax karo oo koo khayr badan وضدي badalay ilaahi oo seenayo fasan yassiru ruha wa hanu faaynaa ديق مهي عنو حقي مالو مالك اذا تردى اذا مات مركو دنتو خولي ما هي ترى ين روح سبحانه وتعالى هو وترمياا مركو دنتو ان علينا وحا دشندا ليرد حنون حنون كان دا غالي سبحانه وتعالى لنا إلى الأخرة أدون انا اخر انا ايغا دون هيو عاسين درتي hay ahasin ana kusinaye tasu allah subhanahu wa ta'ala inna alayna wa hadathna lil huda hanum wa inna lana wa khalal akhirata akhirah wa walil dunyada labad fa andar takun hayin kadigaya nara nara taladha hurais nar olelaysa in kadigaya wa allah subhanahu wa ta'ala la yaslahu an nar ta magal ilal ashqa ruh shaqiho nasib darano ayan darano yiye ahli watwalla ilahi ta'aysi وكسي kasiijisay waso jannabaha waxa naartii ka على aad qaqan is ilaaliyo taqigaaw ruuxays dhowray ruuxa naarta ka fogaan ee lidi taqigo youtube ximaar oo xoolis iyo tazkaays soo iskudhayray dunuubti is ka mayr mal ku dambig ay ruuxa أيوه حوري سبعي وما لي والحال مالك سبعي ما لي أحد رحناه وصلهين عنده من نعمة النعمة تجزأ لقاعد على المري روح خوري وحوسي وحسين ماي وأقبل جد صايم ماي وروح وأقبل جده والحال أيو مالك بحجي ما لي أحد رحناه وصلهين عنده إكتسا من نعمة النعمة تجزأ إلا بتغاء مويا وح كلام طلب موين. وجه ربي ربي وجهي سوطلبي ربي عل على سري ولا سوف تبدأ مبوا يرضى روح على النار قنضون الله قبل أوفر على النار قنض قبرك وإلهي جنة وقدس إن تثيوي نتلجهر ولا سوف تبدأ مبوا يرضى والضحى والليل إذا سج كسر ناطي صحيحه صاب يلهي صور الدنيا صابته رسول كسر الله ورسوله توحنا مرك أصي الناقثي، أموا الجميلة ليجلي هذا حديث صحيح أو خارقولي، مشي عن مجع هذا، لكن حديث كلاه أوان صحيح حين باش يقرأ، وحيه أبو لهبه الرسول كذير كه وانتي سواء وحي تري، ما عرق محمد شيطان كان إنه أنطقوا على ذلك هات تري موجين، حصلوا صلى الله عليه سبحانه وتعالى صلاة دنساس بسيودي وضحا، واللّار تلصّل، عليه سبحانه وتعالى حل جاسم waxa la ku dhaartay ama wadu xamaarin lagu fasiray ama ruuxiliga duxadalaha barqada walayri baan ku dhaartay idaas sajaamir ku madoobadey ma wada ca kaame tagin rubbuka wama qala kooma caroon naayta gara اياد هليسا واخا waxaad rabtay saalay walaa akhira tuba khayrun ka akhar bana la ka ariga meel wada adoon wala sawf dibdambuu yuudayka kusayn rabbuka fa tarda adoonka soo murug iyo dhibaato iyo rafaad iyo xanuun iyo mahays wax walba oo dacashay inta ilaahay kusii baal sali noqonaysaa wala sawf way ila hadda ruuxa keenay ee saboono inuu sabro waxa kamidaha ugu horeey in aad dibka hada ku haysta kaliya adu xusan ad xusato wax weyn iyo wax tarbadan oo xilli badan in aan dibkan awuuba qabtaa wa dantaasagana sawaside jir roox rooxba u dhiibay alam yajidka ilahay muusan kaahayn yatim aad oo ogona faa wa miisa qudum oo cid ku dunto oo ku hayso oo لكن خلقه يسيره قاعد جمر والباب وجدك ضالا الهي ميسو كادوب بادي وفهدان ميسو كاون وجدك الهي ميسو كاين عايله ادو فقير وفاقنا ميسو الهي غني كادغ ورسولك ده مال بدن ويرغي لكن قين النفس سبحانه وتعالى وا ليسو قريان وا ليس الغني بكثره العاد ولكن الغنى غنى النفس طوبه من اسلم وورحز قفافن وقنعه الله وكا وها هو وي روح خير و دن له رسول وخ كفاف او يرب الى سيي مرتاس قنصن مال كبدن فقر با لا كسيقاي حدس الله قناعه الله وجدك عيلان موسى فقير الى مفاقنا فعمليات فلا تقهر بليس حق قهر اغونتا حدبن سكن حوله معاملات و كان biin ku weydii ama maal ku weydii acaan hadal fiican ku dh ama wax si adduun cilmi ku weydiyana de wax aad ka واما سعيده فلا تنهرها عن واما بالنعمه نعم النعمه الالهي كسينا في حديث شكر اي كلمات اي الالهي النعمه وكسي ان اد كو رنت وا سبحانه وتعالى والله اعلم